لَكِنَّ مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا غَالِبِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُ عَلَى السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ وأنذر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل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 الشياطين تنزل على كل افاكن اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون ضلال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 جاؤوا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي